بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثاني والثمانون من التذكرة قال العلماء وذلك مكافأة فعله برأس الحسين وهي من آيات العذاب الظاهرة عليه ثم سلط الله عليهم المختار فقتلهم حتى اوردهم النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى وذلك أن الأمير مذحج مذحج بن إبراهيم ابن مالك لقي عبيد الله بن زياد على خمسة فراسخ من الموصل وعبيد الله في ثلاثة وثلاثين ألفا وإبراهيم في أقل من عشرين ألفا فتطاعنوا بالرماح وتراموا بالسهام واصطفقوا بالسيوف إلى أن اختلط الظلام فنظر إبراهيم إلى رجل عليه بزة حسنة ودرع سابغه وعمامة خز دكناء وذيباجة خضراء من فوق الدرع وقد أخرج يده من الديباجة ووائحة المسك تشم عليه وفي يده صحيفة له مذهبة فقصده الأمير إبراهيم لا لشيء إلا لتلك الصحيفة والفرس الذي تحته حتى إذا لحقه لم يلبث ان ضربه ضربه كانت فيها نفسه فتناول الصحيفة وغار الفرس فلم يقدر عليه ولم يبصر الناس بعضهم بعضا من شدة الظلمة فتراجع أهل العراق إلى عسكرهم والخيل لا تطأ إلا على القتلى فأصبح الناس وقد فقد من أهل العراق ثلاثة وسبعون رجلا وقتل من أهل الشام سبعون ألفا فيتعشوا منهم بسبعين ألفا أو يزيدون قبل وقت العشاء فلما أصبح وجد الأمير الفرس رده عليه رجل كان أخذه ولما علم أن الذي قتل هو عبيد الله بن زياد كبر وخرق ساجدا وقال الحمد لله الذي اجرى قتله على يدي فبعث به إلى المختار زيادة على سبعين ألف على سبعين ألف رأس في أولها أشد رؤوس أهل الفساد عبيد الله المنسوب إلى زياد قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى فقلت هذا من كتاب من كتاب مرج البحرين في مزايد المشرقين والمغربين للحافظ ابي الخطاب بن دحيه رضي الله تبارك وتعالى عنه فصل ومثل صنيع عبيد الله بن زياد صنع قبله بشر بن ارطاه العامري الذي هتك الإسلام وسفك الدم الحرام وأذاق الناس الموت الزؤام ولم يدع لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذمام فقتل أهل بيته الكرام وحكم في مفارقهم, أو حكم في مفارقهم الحسام وعجل لهم الحمام ذبح بني عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب، وهما صغيران بين يدي أمهما يمرحان، وهما قثم أو وعبد الرحمن، فوسوست أو فوسوست أمهما، وأصابها ضرب من الجان لما أشعله الثكل الثكل في في قلبها من لهب النيران روى أبو بكر ابو بكر بن أبي شيبة في مصنفه في حديث فيه طول كان أبو ذرن الغفاري صاحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عيد كان أبو ذرن الغفاري صاحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتعوذ من شر يوم البلاء ويوم العورة في صلاة صلاها أطال قيامها وركوعها وسجودها قال فسألناه مما تعوذت وفيما دعوت فقال تعوذت من يوم البلاء ويوم العورة فإن نساء من المسلمات ليسبينا ليكشف عن سوقهن فأيتهن كانت أعظم ساقا واشتريت اشتريت على عظم ساقها فدعوت الله عز وجل ألا يدركني هذا الزمان ولعلكما تدركاني وذكر, وذكر أبو عمر بن عبد البر قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن أنبأنا أبو محمد إسماعيل بن محمد الحبطلي ببغداد في تاريخه الكبير حدثنا محمد بن مؤمن بن حماد قال حدثنا سلمان بن شيخ قال حدثنا محمد بن عبد الحكم عن عوانة قال أرسل معاوية بعد تحكيم الحكمين بشربنا أرطأ في جيش فساروا من الشام حتى قدموا المدينة وعاملوا المدينة يومئذ لعلي ب... لعلي عليه السلام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ففروا أبو أيوب ولحق بعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهما ودخل بشر المدينة فصعد من برها فقال أين شيخي الذي عهدته هنا بالأمس يعني عثمان بن عفان ثم قال يا أهل المدينة والله لولا ما عهدته إلى معاوية ما تركت فيها محتلما إلا قتلته ثم أمر أهل المدينة بالبيعة لمعاوية وأرسل إلى بني سلمة فقال ما لكم عندي أمان ولا مباعة حتى تأتوني بجابر بن عبد الله فأخبر جابر فانطلق حتى جاء الشام فأتى أم سلمة زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال لها ماذا ترين فاني خشيت ان أقتل وهذه بيعة ضلالة فقالت ارى ان تبايع وقد أمرت ابني عمر ابن أبي سلمة أن يبايع أو قد أمرت ابني عمر بن أم أعيد أرى أن تبايع وقد أمرت ابني عمر بن أبي سلم أي بايع فأتى جابر بشر فبايعه لمعاوية وهدم بشر دورا بالمدينة ثم انطلق حتى أتى مكة وبها أبو موسى الأشعري فخاف أبو موسى على نفسه أي يقتله فهرب فقيل ذلك لبشر فقال ما كنت لأقتله وقد خلع علي ولم يطلبه وكتب أبو موسى إلى اليمن أن خيلا مبعوثه من عند معاوية تقتل من الناس من ابى أي يقر بالحكومة ثم مضى بشر إلى اليمن وعامل اليمن لعلي بن أبي طالب وعيد وعامل اليمن لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه عبيد الله بن عباس عبيد الله بن العباس فلما بلغه أمر بشر وعيد فلما بلغه أمر بشر فروى إلى الكوفة واستخلف على المدينة عبيد الله بن عبد مدان الحارثي فأتى بشر فقتله وقتل ابنه ولقي ثقل عبيد الله بن العباس وفيه ابنان وفيه صغيران لعبيد الله بن عباس فقتلهما ورجع إلى الشام وذكر أبو عمر الشيباني قال لما وجه معاوية بشر بن أرطأ لقتل شيعة عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه سار إلى أن أتى المدينة فقتل ابن عبيد الله بن العباس وفروا أهل المدينة حتى دخلوا الحروة حروة بني سليم وهذه الخرجة التي ذكر أبو عمر الشيباني غار بشر على همدان فقتل وسبى نساءهم فكنا اول نساء سبي سبين في الإسلام وقتل احياء من بني سعد وقد اختلفوا كما ترى في أي موضع قتل, قتل الصغيرين من أهل البيت هل في المدينة أو في مكة أو في اليمن لأنه دخل هذه البلاد وأكثر فيها الفساد وأظهر لعلي رضي الله تبارك وتعالى عن العناد وأفرض في بغضه وزاد وسلط, وسلط على أهل البيت الكريم وسلط على أهل البيت الكريم الأجناد فقتل وسبى واباد ولم يبق إلا أن يخد الأخواديد ويعد الأوتاد قبل المتابعة في الحشية واحد ضعيف ابن أبي شيبة فيه موسى بن عبيدة ضعيف كما في التقريب اثنان مقاطع الإسناد ابن عبد البر في الاستيعاب وتابع وكان معاوية قد بعثه في سنة أربعين إلى اليمن وعليها عبيد الله بن العباس أخو عبد الله بن العباس ففرع عبيد الله وأقام بشرو باليمن وأقام بشرو باليمن وباع دينه ببخس من الثمن فأخاف السبيل ورع المرع الوبيل وباع المسلمات وهتك المحرمات فبعث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه في طلبه حارثة بن قدامة السعدي فهرب بشر إلى الشام وقد ألبس بذميم أفعاله ثياب العار والذمام وبقي الوقوف بين يدي الملك العلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ورجع الشريف أبو عبد الله محمد إلى, اليم... إلى بلاد اليمن فلم يزل واليا عليهم حتى قتل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ويقال إن بشر بن لم يسمع من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حرفها لأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبض وهو صغير فلا تصح له صحبة قاله الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما وقال آخرون خرف في آخر عمره قال يحيى بن معين وكان رجلا سوء قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى كذا ذكره الحافظ أبو الخطاب بن دحية رحمه الله سبحانه وتعالى وقد ذكر أبو داود عن جنادة عن ابن أبي أمية قال كنا مع بشر بن أرطأ في البحر فأتي بسارق يقال له منصور وقد سرق بختية وعيد. وقد ذكر أبو داود عند نادى عن ابن أبي أمية قال كنا مع بشر بن أرتى إذا كنا, كنا مع بن في البحر فأتي بسارق يقال له منصور. وقد سرق بوختيه فقال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لا تقطع الايدي في الغزو ولولا ذلك لقطعت قال ابو محمد عبد الحق بشر هذا يقال ولد في زمن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكانت له اخبار سوء في جانب علي وأصحابه وهو الذي ذبح طفلين لعبيد الله بن العباس ففقدت أمهما عقلها وهامت على وجهها فدعا عليه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يطيل الله عمره ويذهب عقله وكان كذلك قال ابن دحيه ولما ذبح الصغيرين وفقدت أمهما عقلها كانت تقف في الموسم تشعر شعر يبك العيون ويهيج بلابل أو يهيج بلابل الأحزان والعيون بلابل الأحزان والعيون وهو هذا من أحس بابني بابني الذين هما كالدرتين تسطى عنهما الصدف يقال تسطعت العصا إذا صارت فلقا قاله في المجمل وغيره قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح أبو داود اثنان الاستيعاب متابع ها من أحس ببني اللذين هما سمعي وعقلي فقلبي اليوم مختطف حدثت بشرا وما صادقت وما صدق صدقت ما زعموا من قولهم ومن الافك الذي قترف أحن على أحن على ودج أحن على ودج بنى مرهفة مشحودة وكذاك وكذاك الاثم يقترف أتابع بعون الله سبحانه وتعالى باب ما جاء أن اللسان في الفتنة أشد من وقع السيف أبو داود عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ستكون فتنة تستنطف العرب قتلاها في النار اللسان فيها, اللسان فيها أشد من وقع السيف خرجه الترمذي وقال فيه حديث غريب وسمعت محمد بن اسماعيل يقول لا يعرف لزياد بن سمين كوشي عن عبد الله بن عمر غير هذا الحديث الواحد وروي موقوفا وذكره ابو داود عن أبي هريره أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ستكون فتنة صماء بكماء وعمياء من أشرف لها استشرفت له اللسان فيها كوقوع السيف أخرجه ابن أيضا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تبارك أو تعالى عليه وسلم إياكم والفتن فإن اللسان فيها مثل وقع السيف فصل قول عيد فصل قلت قول تستنطف أي ترمي مأخوذة من نطف الماء أي قطر النطفة الماء الص... الماء الصافي قل أو كثر والجمع نطف أي إن هذه الفتنة تقطر قتلها في النار أو تقطر قتلها في النار أي ترميهم فيها لقتالهم على الدنيا واتباع الشيطان والهوى وقتلها بدلا من قوله العرب هذا المعنى الذي ظهر لي في هذا ولم أقف فيه على شيء لغيري والله سبحانه وتعالى أعلم قوله اللسان فيها أشد من وقع السيف أي بالكذب عند أئمة الجور ونقل الأخبار إليهم فربما يمشأ عن ذلك من النهب والقتل والجلد والمفاسد العظيمة أكثر مما يمشأ من وقوع الفتنة نفسها وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وفي رواية عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعيد وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار بعد ما بين المشرق والمغرب والعياذ بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله سبحانه وتعالى وفي رواية عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب لفظ مسلم وقد روي أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا فقوله, فقوله من سخط الله أي مما يسخط الله سبحانه وتعالى وذلك بأن يكون كذب كذبة أو كذبة أو بخسا أو باطلا يضحك به الناس كما جاء عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال ويل للذي تكلم بالكلمة من الكذب ليضحك الناس ويل له وويل له أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحاشية واحد ضعيف الاسناد أبو داود والترمذي وقال حديث غريب اثنان ضعيف الاسناد أبو داود وابن ماجه وفيه محمد بن عبد الرحمن ضعيف ثلاثة متفق عليه البخاري ومسلم أربعة صحيح مسلم خمسة صحيح مالك في الموطأ وابن ماجة والترمذي أتابع وفي حديث ابن مسعود إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الرفاهية من سخط الله وعيد إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الرفاهية من سخط الله ترديه بعد ما بين السماء والأرض قال قال أبو زياد الكلابي الرفاهية أو الرفاهية الساعة في المعاش والخصاب وهذا أصل الرفاهية فأراد عبد الله أي يتكلم بالكلمة في تلك الرفاهية والإطراف في دنياه مستهينا بها لما هو فيه من النعمة فيسخط الله عز وجل أو فيسخط الله عز وجل عليه قال أبو عبيدة وفي الرفاهية لغة أخرى الرفاعية هو الرفاعية وليس في هذا الحديث يقال هو في رفاهية ورفاعية من العيش وقوله صماء صماء بكماء عمياء يريد أن هذه الفتنة لا تسمع ولا تبصر فلا تقلع ولا ترتفع لأنها لا حواس لها فترعوي إلى الحق وأنه شبهها لاختلاطها وقتل البريء فيها أو السقيم بالأعمال والسقيم بالأعمال الأصم الأخرس الذي لا يهتدي إلى شيء فهو يخبط والبكم الخرس في أصل الخلقة والصمم الطرش باب الأمر بالصبر عند الفتن وتسليم النفس للقتل عندها والسعيد من جنبها أبو داود عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك وذكر الحديث قال كيف انت إذا أصاب الناس موت يكون البيت بالوصيف يعني القبر قلت الله ورسوله أعلم أو قال ما خار الله لي ورسوله قال عليك بالصبر أو قال تصبر ثم قال يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك قال كيف أنت إذا رأيت احجار, أحجار الزيت قد غرقت بالدم قلت ما خار الله لي ورسوله قال عليك بمن أنت منه قال قلت يا رسول الله أفلا أخذ سيفي فأضعه على عاتقي قال شاركت القوم إذن قال قلت فما تأمرني قال تلزم بيتك قال قلت فإن دخل على بيتي قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء باسمه وإثمك أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرجه بن ماجة وقال التصبر من غير شك وزاد بعده قال كيف أنت وجوع يصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك أو لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك قال قلت الله ورسوله أعلم أو ما خار الله لي ورسوله قال عليك, عليك بالعفة ثم قال كيف أنت وقتل يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم الحديث أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحاشية واحد حسن الإسناد أبو داود والدارمي والترمذي وقال حديث حسن وصحاحه الألباني في, جامع في صحيح الجامع اثنان خبر صحيح الطبراني في الكبير وانقوفا على ابن مسعود ثلاثة صحيح أبو داود متابع وقال فالق طرف ردائك على وجهك أو فألقي هنا والله تعالى أعلم وعيد وقال فألقي طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار أعيد فألقي طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار وفي حديث عبد الله بن مسعود حين ذكر الفتنة قال إلزم بيتك قيل فإن دخل على بيتي قال فكن مثل الجمل الأورق الثقال الذي لا ينبعث إلا كرها ولا يمشي إلا كرها ذكره أبو عبيدة قال حدثنيه أبو النظر عن المسعودي عن علي بن مدرك عن أبي, أبي الرواع عن عبد الله قال قال أبو عبيدة سمعت بعض الرواة يقول الرواع والوجه الرواع الرواع بضم الراء والله تعالى أعلم أو كما قال والله سبحانه وتعالى أعلم أبو داود قال عن المقداد بن الأسود قال ويم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن السعيد لمن, لمن جنب الفتن ولمن ابتني فصبر فواها الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر قال حديث غريب فصل قوله بالوصيف الوصيف الخادم يريد أن الناس يشتغلون عن دفن موتاهم حتى لا يوجد فيهم من يحفر قبر الميت ويدفنه إلا أن يعطي وصيفا أو قيمة أو قيمة وقد يكون معناه أن مواضع القبور تضيق عليهم فيبتاعون لموتاهم القبور كل قبر بوصيف وقوله غرقت بالدم أي لزمت والغروق اللزوم فيه ويروا غرقت وأحجار الزيت موضع بالمدينة وروى الترمذي عن عمير مولى, مولى آب اللحم عن آب اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو وذكر, وذكر عمر بن أبي شيبة في كتاب المدينة على ساكنها الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال حدثنا محمد بن يحيى عن ابن أبي فديك قال أدركت أحجار الزيت ثلاثة أحجار مواجهة بيت أم كلاب وهو اليوم يعرف ببيت بني أسد فعلى الكنيس الحجارة فاندفنت قال وحدثنا محمد بن يحيى قال أخبرني أبو ضمرة الليثي عن عينان عن ابن الحارث ابن عبيد عن ابن الحارث ابن عبيد عن هلال ابن طلحة الفهري أن حبيب ابن سلمة الفهري كتب إليه أن كعبا سألني أن أكتب له إلى رجل من قومي عالم بالأرض قال فلما قدم كعب المدينة جاءني بكتابه ذلك فقال عالم أنت بالأرض قلت نعم وكانت بالزوراء حجارة يضعون عليها يضعون عليها الزياتون ورواياهم أو رواياهم فأقبلت حتى جئتها, جئتها فقلت هذه أحجار الزيت فقال كعب لا والله ما هذه صفتها في كتاب الله انطلق أمامي فإنك أهدا بالطريق أهدا بالطريق بني فانطلقنا حتى جئنا بني عبد الأشهل فقال يا أبا هلال إني أجد أحجار الزيت في كتاب الله تعالى فسأل, فسأل القوم عنها وهم يومئذ متوافرون فسألهم عن أحجار الزيت وقال إنها ستكون بالمدينة ملحمة عندها في الحاشية واحد صحيح ابن ماجه إثنان حسن الإسناد أبو داود ثلاثة حسن الإسناد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة والترمذي أربعة صحيح الترمذي